وبابها الكتاب مدرستي حديقتي وبابها الكتاب أقرأ فيه قصصا وأدرس الحساب وأدرس الحساب في كل صباح نذهب. ندرس في صفوفنا وفي المساء نكتب أنا الصغير الصالح بعملي كافح وفي انته. وبابها الكتاب مدرستي حديقتي وبابها الكتاب أقرأ فيه قصصا وأدرس الحسن